الحمد للناها رب العالمين والصلاة والسلام على عشرة عن بياء المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان يوم ومدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم وإمام المتقين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد ما بدأناه وبيان الأصل الثالث وهو معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المؤلف رحمه الله حديث جبرين إن شاء الله في الأربعين النووية هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم خليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر وستون سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا نبئا اقرا وارسل بالمدثر وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر أم فأنذر وربك فكبر وثيابة فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكفر ولربك فاصبر ومعنى قم فانذر تنذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وربك فكبر عظمه بالتوحيد إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى هذا الأصل الثالث من الاصول الثلاثة وكذلك معرفه الإجابة عن السؤال الثالث في حيث أن المرأة يسأل في قبره من ربك ومدينك ومن نبيك وهذا الأمر يحتاج إلى علم حتى يجيب الإنسان عليه وإلى توفيق من الله تبارك وتعالى فكان حريم بنا أن نتعرف على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولاً نعرف من هو ونسبه وقبيلته وكذلك نعرف اموره صلى الله عليه وسلم والغاية التي من أجلها أرسل لماذا أرسل صلوات ربي وسلامه عليه وما هي الأمور التي حارب أهل الجاهليه من أجلها هذا كله يجب على المسلم أن يعرفه وأن يتعلمه بأدلته ينفع التقليد في هذه الأمور كما ذكر في الحديث أن المقلد يقول ها, ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضرب بمرزبة من حديد أو بإرزبة من حديد. تصيح منها صيحة اسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعيق هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بالكلاب بن مر بن غالب بن لؤي بن فهر بن النظر بن كنانة إلى جده عدنان هذا منه إلى عدنان متفق عليه بين أهل السياري والتاريخ. اتفق عليه بين أهل السياري والتاريخ. اسماء أبائه وأجداده. وأما من عدنان إلى إسماعيل عليه السلام من عدنان إلى إسماعيل عليه السلام، فلم يذكر اسماء ولا عدد أولئك الرجال. هل يذكر؟ أسماء ولا عدد أولئك الرجال أي أجداده فضلا عن أجداده من إبراهيم عليه السلام إلى نوح وورد في كتب السير والتاريخ كثير من الأسماء إلا أنها لا يمكن للإسان أن يجزم بها أما الذي يجزم به ما أرده أهل التاريخ والسير هو منه صلى الله عليه وسلم إلى جده عدنان، ولذلك يسمى بالنبي الهاشمي، والنبي القرشي، ويسمى بالنبي العدنان، وذلك نسبة لجده عدنان، وإسماعيل عليه السلام من العرب، عليه السلام من العرب، والعرب من ذريه إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، جده الأول. هو عبد المطلب جده الأول عبد المطلب واسمه شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد. هذا الرجل وهو والده هاشم هاشم لما سافر إلى عراد أن يسافر إلى الشام مر ببني النجار وتزوج منهم امرأة تزوج منهم امرأة تركها وهي حامل وواصل مسيره إلى الشام في تجارة بقي عندهم ستة أشهر ثم واصل مسيرته توفي في الطريق بعد ذلك أنجبت زوجته ولدا وفي رأسه بعض الشيء وكان وسيما فسمي بشيبة الحمد لم يعلم به أعمامه وعمه هو المطلب من أعمامه المطلب لم يعلم به ولم يعلم أن أخاهم قد تزوج من بني النجار فلما علم بذلك وقد بلغ شيبة الحمد السادسه من عمره علم بذلك عمه المطلب فذهب ليأخذه من أخواله ف. في بادئ الأمر انتنعوا عن ذلك ثم بعدها اخذها لأن الولد يرجع إلى أهل أبيه فلما عاد به ودخل إلى مكة ظن الناس أنه عبدا اشتراه المطلب فقالوا عبد المطلب هذا عبد المطلب قال له ابن أخي فبقي معه هذا الاسم وهذا جده الاول الأول وجده الأول هذا حدثت كان معروفا وكان ذا قيمة وشرف في قبيلته وعرف بأمرين الأمر الأول في زمانه حدثت حدثة أبرها حادثه الفيل لما أراد أن يهدم الكعب والأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى أراه في المنام مكان زمزم فذهب ودل الناس عليه وحفره ونزعته قريش في ذلك في بئر زمزم، فنظر لله عز وجل أنه إن آتاه الله جل في فعل عشرة من الأبناء ليذبحن أحدهم لله حتى يمنعوا قريشا منه حتى يمنعوا قريشا عنه واتاه الله عز وجل عشرة من الأبناء فجعل القرعة بينهم فكانت في ابنه عبد الله وهو من اوسن ابنائه واحبه الي فجاء القرعه فيه واراد ان يذبحه في فناء مكه في الكعبه فمنعته قريش ايان قريش منعوه وكذلك اعمام عبد الله منعوه واقترحوا عليه ان يجعل قرعه بين وبين عشر من الابل حتى بلغت مئة من الابل فجعد فيه القرعه وأصبحت الفدي عند العرب مئة من الإبل وجاء الإسلام وأقرها جاء الإسلام وأقرها هذا الأمر ولذلك يسمى النبي عليه السلام بإبن الذبيحين الذبيح الأول هو إسماعيل عليه السلام والذبيح الثاني هو عبد الله هذا جده عبد المطلب جده الثاني هو هاشم وهاشم سمي بهذا الاسم وكان حامل لواء قريش كان يحمل الراية لقريش في الحروب وكان شجاعا مقداما كريما ومن كرمه أنه هو الذي كان يهشم الخبز ويقدمه مع اللحم وهو للحجاج كان يهشم الخبز ويقدمه مع مع اللحم للحجاج فسمي بذلك وسمي لذلك بهاشم وأجداد النبي عليه الصلاة والسلام من أشرف الناس في النسب من أشرف الناس في النسب عرف بشرف النسب ويعرف كذلك بالكرم وأشهرهم أشهرهم رجل يلقب بقصي النبي عليه الصلاة والسلام هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي قصي اسمه زيد ومن أشهر أجداد النبي عليه الصلاة والسلام وذلك لانه أول من أنشأ السقايه والرفادة أول من أنشأ السقاة والرفادة هو والسقاة هو نوع من العصير يقدم ويقدم إلى الحجاج وكذلك كان بيته يسمى بدار الندوة وتعقد فيه الاجتماعات ويزوج فيه الشباب في ذلك المكان كذلك هو اول من انزل قريشا الى بطن مكه اول من انزل قريش الى بطن مكه هو قصي كان الناس كانت قريش متفرقه في الشعاب والجبال فجمعهم وانزلهم الى السهل وانزلهم الى بطن مكه كذلك كان حامل الرايه وكان حامل رايه قريش اسم هذه القبيلة على اسم على لقب أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. قيل هو النظر ابن كنانة، وقيل أحد آخر نسيته، وهو سميت هذه القبيلة على اسمه، وهو من سن رحلة الشتاء والصيف، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن تجارة. وهذه من نعمة الله تبارك وتعالى عليهم فهذا هو نسب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك هذه قبيلته وهي من أشرف القبائل نسبة وكذلك من أفضلها مكانه وهو مكة وأما مولده صلى الله عليه وسلم فالصحيح انه ولد يوم التاسع من الربيع الأول يوم التاسع من الربيع الأول من عام فيه والمشهور بين المسلمين انه يوم الثاني عشر من ربيعي الاول والمتفق عليه بين المسلمين ان يوم الثاني عشر هو يوم وفاته صلى الله عليه وسلم أما يوم ولادته اختلف فيه الناس الصحيح الثابت هو يوم التاسع من الربيع الاول والمشهور هو يوم الثاني عشر ولذلك من شؤم البدع أن الناس يحتفلون بموته صلى الله عليه وسلم وليس بميلاده ولد عام فيه قال له من العمر 63 سنة النبي عليه الصلاة والسلام توفي وعمره 63 سنة منها أربعون قبل النبوة نبئة في السنة الواحدة والأربعين وهذا موجود في كتب السير كما في الرحيق المختوب وسيرة ابن هشام وخيرهما وكان صلى الله عليه وسلم من عادته أنه في كل رمضان يصعد إلى غار حراء ويتحنث الليالي نوات العدد يتعبد فيه ثم إذا انتهى فجاء اليوم الأول من شوال عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة وطاف بالكعبة ونزع إلى خديجة رضي الله عنها وأرضاها حتى كان السنة الـ 41 من عمره جاءه جبريه وبدأت تظهر عليه علامات النبوة ومشاعر السعادة صلى الله عليه وسلم حتى أنه أصبح يسمع الصوت صلى الله عليه وسلم ويسمع سلام أو القاء السلام من الحجارة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الـ 41 في رمضان هذه السنه جاءه جبريل عليه السلام واوحى اليه ربه تبارك وتعالى اوائل سوره اقرا, أوائل سورة إقرأ ووقتها نبي النبي عليه الصلاه والسلام تجدون في هذه الرساله يقول نبا باقرا وارسل بالمدثر يعني اصبح نبيا أو نبي أصبح نبيا أو نبيئاً بهذه السورة ووقتها لم يكن رسول لم يكن رسول لأن الله عز وجل لم يأمره وقتها بأن يبلغ الناس نبئ أوحي إليه والنبوة أو النبوءة النبوءة من العلوم والنبوءة من الانباء واضح أو العكس النبوه من العلو والنبوه من الانباء الانباء هو الاخبار وأما النبوه فهي من العلو وكلاهما ثابت في النبي صلى الله عليه وسلم انه عالي الشان وانه نبئ واوحي اليه واخبر من الله تبارك وتعالى اخبر من الله عز وجل اصبح نبيا بهذه الايات في باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا ما نزل عليه فيما ذكره أهل السير أن هذا ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ذكرته عائشة رضي الله عنها وأرضاها ومن نفائس هذا العمر أن هذا الدين دين علم وأول شيء نزل فيه قوله تعالى اقرأ يأمر بالعلم والتعلم. يأمر فيه تبارك وتعالى بالعلم والتعلم. ووقتها قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا بقارئ. بعض الناس أو بعض المفسرين يقولون أن النبي عليه الصلاه والسلام يعني رد هذا الأمر. وابى القراءه وإنما ما أنا بقارئ يعني لا أستطيع القراءة. فقد كان أمي. وذكر الله تبارك وتعالى أنه أمي. وقال سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك فكان لا يعرف القراءة والكتاب وهذا من المعجزات حتى لا يقول درست وكتبت واخذت هذا العلم من الأولين فقد كان اميا لا يعرف القراءة والكتابة وجاء بما عجز العرب عن عتياني بمثل آية فقط بآية مثله فقط أجز العرب أن يأتوا بمثل ما أت به هذا الرجل إذا لماذا لأنه وحي من الله تبارك وتعالى وأرسل بالمدثر أرسل بالمدثر يعني أمره الله تبارك وتعالى الآن أن يبلغ الناس يا أيها المدثر قم فأنذر وذلك لأنه في هذا الأمر لما نزلت عليه هو اقرا عاد الى خديجة رضي الله عنه وارضاها وهو يركعش ويقول زملوني زملوني غطوني غطوني فغطته عائشة وخديجة رضي الله عنه وارضاها وانقطع الوحي عنه مدة وحتى أنه أصابه من الغم من قطاع الوحي عنه ولكن هذا ليذهب عنه ربه تبارك وتعالى الروع وكذلك يهيئه لقبول أكثر أن لأن يقبل بقية القرآن ففي نفس الشهر قال اهل العلم أنه في نفس الشهر النبي عليه الصلاة والسلام عاد إلى غار حراء ولما كان في آخر يوم رمضان في آخر يوم رمضان او في اليوم الأول من شوال كان راجعا ونازعا إلى مكه وإلى خديجه قال فلما استبطنت الوادي اي نزلت الى بطن الوادي سمعت صوتا يناديني قال فنظرت يمينا فلم ارى شيئا فنظرت شمالا فلم ارى شيئا فنظرت امامي فلم ارى شيئا ونظرت خلفي فلم ارى شيئا فنظرت فوقي اذ بجبريل عليه السلام وقد غطى الافق فالنبي عليه الصلاة والسلام غمي عليه وقتها ثم قام وهو يجري إلى خديجة رضي الله عنه ويقول دثروني دثروني صبوا علي ماء باردة قال خديجة فصببت عليه ماء باردة ووقتها أنزل عليه قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر قال بهذه الآية أو بهذه الآيات أصبح رسولا لماذا؟ لأنه قال له قم فانذر أي أنذر الناس ينذرهم عن ماذا؟ سنرى هذا إن شاء الله قال بلده مكة بلد النبي عليه الصلاة والسلام مكة هاجر إلى المدينة وكان يحبها حبا شديدا صلى الله عليه وسلم وأراد حتى أنه أراد أن يعود إليها ففتح الله عز وجل وفتحا مبينا وعاد إليها منتصرا قال وبلده مكة بعثه الله بالنذارة عن الشرك النذارة ينذر اي يحذر بعثه ليحذر عن الشرك وهذا ليس ليست مهمته وحده صلى الله عليه وسلم وإنما هي مهمة جميع الرسل والأنبياء كل الرسل والانبياء وامتهم هذه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون نوحي اليه ليبلغ الناس هذا الوحي انه لا اله الا الله فاعبدوا الله واتركوا عباده غيره وكذلك كل رسول وكل نبي يقول الى قومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ويقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا الغايه ان يعبد الله واجتنبوا الطاغوت ليست الغايه ان نعبد الله لا لا تتم الغايه الا بأمرين وليست الغايه اجتناب الطواغيت الغايه هي عباده الله واجتناب عباده غير الله جل في علاه ولقد بعثنا في كل امه الرسوله ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما ارسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون النبي عليه الصلاة والسلام في غيره من الأنبياء جاء يحذر الناس من الشرك ويأمرهم بالتوحيد يا أيها المدثر قم فانذر أي انذر الناس عن الشرك وقومه صلى الله عليه وسلم كانوا غرقا في الشرك بالله سبحانه وتعالى كانوا يدعون غير الله منها. الاحجار والأجار والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة والجن والشياطين كما جاء في هذه في القواعد الأربع وذكر جمع الإمام رحمه الله ادله من كتاب الله عز وجل على أنهم كانوا يعبدون كثيرا من الآلهة من ملائكة وجن وشياطين وأولياء وصالحين وأصنام إلى غير ذلك فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ينذرهم ويحذرهم ويخبرهم بمعال وعقوبه هذا الأمر ها؟ لتنذر قوما ما انذر آباؤهم من قبل لينذرهم النبي عليه الصلاة والسلام لينذرهم صلى الله عليه وسلم عن الشرك قم فانذر ولذلك قال المؤلف رحمه الله ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد وكان يقول صلى الله عليه وسلم عشر سنين اخذ على هذا العمر يقول قولوا لا اله الا الله تفلحوا وقولوا ليس المطلوب يعني القول فقط والعرب كان إذا قيل لهم قولوا لا اله الا الله عارفوا معناها وسيعملوا بمقتضاه المطلوب ليس القول المطلوب ليس القول القول ما يجر عنه القول وما ينزل عنه فاليوم لا تقول للناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا يقولون لا اله الا الله لكن لا يعلمون معناها ولا كثير منهم لا يعملون بمقتضاه فاليوم الواجب بيان معنى هذه الكلمه للناس وتوضيحه للناس ومقتضى ذلك حتى يكون الانسان على بينه من امره قال ومعنى قل فانذر ننذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ينذر عن الشرك ويدعوه للتوحيد تخلية وتحلية تصفيه وتربيه ينذر الناس عن الشرك ويدعوهم للتوحيد التوحيد على التوحيد يحذرهم من الشرك يصفيهم يخليهم من الشرك ويحليهم ويزينهم ويدعوهم ويربيهم على التوحيد بهذا الانسان يكون داعي للتوحيد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في اول دعوة ونحن في اول دعوة نحن في أول الدعوة فلا يجب أن نصرف عن دعوة التوحيد ولا يقول الإنسان الناس الحمد لله موحدون فلماذا الإنسان يكثر من الدعوة إلى التوحيد أولا هذا خلاف الواقع أولا هذا خلاف الواقع فانتشار القباب والأضرحة والمباني على قبور الأولياء والصالحين يعني شيء يتعجب منه الذهن والعقل كل يعني ألف متر الا وتجد قبه قبة وظريح تدعى من دون الله ولو ترك في الظاهر فإن الاعتقادات ما زالت موجودة وكما قال الشيخ صالح بن عبد عزة حرك تعرف حرك تعرف حرك القلوب قليلا من بعض الكلام ترى العجب العجاب هذا أولا ثانيا هذا أن كلنا موحدون فالواجب على الإنسان أن يدعو للتوحيد التوحيد ويثبت هذا التوحيد في قلوب الناس وذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وأعظم ما يذكر به الإنسان هو كذلك انظروا إلى نقمان هذا الرجل الصالح ماذا يقول لابنه وإذ قال نقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشركة من عظيم كذلك طربية الأجيال القادمة كذلك بيان لوسائل التوحيد ووسائل الشرك وبيان لمفردات الشرك التي قد تغيب على كثير من الناس سواء من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر فكثير من الشرك الأصغر منتشر يجب على الناس ويجب على طلبة العلم أن يبينوه وأن يوضحوه وأن يحذروا الناس منه وترون يعني هذا عمر مشاهد هذا في العاصمة فما يعني بالأرياء في الأخرى تعليق التماء من الخمسة وغير ذلك من الأشياء التي ترى على السيارات وغيرها فالإنسان عليه أن يحرص على هذا الأمر والإنسان عليه أن يكون دائما مذكرا بالتوحيد وداعيا إليه فالنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث مع اناس يفهمون اللغة العربية وهم أقحاح في اللغة العربية ويبقى معهم عشر سنوات يبين لهم التوحيد وأنت اليوم تتحدث مع ناس لا يفهمون اللغة العربية إلا قليل منهم وتجد منهم من يقرأ القرآن ويقرأ الآيات ويخالف لماذا لأنه لم يفهم لأنه لم يفهم ولا حجة له في عدم الفهم لا حجة له في عدم الثام لأنه لا يريد التبين ولا يريد السؤال بل هناك من الآيات الواضحة البينة التي يفهمها كل إنسان هناك من الآيات الواضحة بل معظم الآيات في التوحيد واضحة وبينة يفهمها كل الناس إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء واعبد الله ولا تشرك به شيئا كما يفهم ولا تقربوا الزنا يفهم كذلك إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة كذلك تسمع قوله تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا فواضح هذا أن الدعاء غير الله عز وجل شرك فهذه أمور واضحة ومن ظن أن القرآن لا يفهم معامة الناس خاصة هذه الأمور فقد افتر على الله كذبا الذي يظن ان القران لا يفهم عند عامه الناس في هذه الامور خاصه نعم القران منه ما لا يفهمه الا العلماء الراسخون المجتهدون لما يحتاج في الى اجمال وبيان وعام وخاص وغير ذلك ومنهما طلبة العلم. ومنهما جميع الناس جميع الناس كل الناس إلا من عقله. حتى أنه قال في يعني كلام يفهمه أبلد العام نه. وجهيله من؟ إذ اذكياء العالم لانصرافهم لانصرافهم وعليكم أنت الانسان يتأكد من هذا الأمر وأن الله تبارك وتعالى ابتناهم لماذا؟ لم يظلمهم سبحانه وتعالى لما قرأوا القرآن ولم يفهموه وليست حج عدم الفهم ليس حجة المهم أن يفهم مبنى الكلام فقط مبنى الكلام لو جئت إلى فرنسي وقرأت عليه القرآن هذا لم يفهم المبنى هذا عنده حجة من الله عز وجل، لا فهم ابن الكلام. أما العربي يفهم ابن الكلام معناه معنى لم يفهمه ليس لغموضه وإنما لأجله أنه هو الذي لم يتدبر هذا المعنى ولم يريد فهمه، ولذلك قال الله عز وجل وجعلنا على قلوبهم أكنة أي يفقهوا أي أي يفهموا. جعل الله عز وجل على قلوبهم أكنة وغلاة كي لا يفهموا هذا القرآن لماذا؟ كما لم يؤمن به أول مرة، كما لم يتبعوه أول مرة، لما جاء وتبين لهم الحق، قال وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، كبره التوحيد على ثلاث اقسام توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ ما هو الدليل على تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام توحيد الربوبية توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات طيب. التتبع والاستقراء. تتبعنا القرآن من أوله إلى آخره. تتبع العلماء القرآن من أوله إلى اخره والسنة من أوله إلى اخرها واستقرؤوه فوجدوا أن التوحيد على ثلاثة أقسام لا يخرج من هذه الأقسام الثلاثة وكل مفردات التوحيد الأخرى داخل في هذه الأقسام الثلاثة المسلم السني عليه أن يكون على يقين أن التوحيد ثلاثة أقسام وعنده دليل دليله التتبع والاستقرار هذا دليله ليس كما يقول بعض الناس أن التقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام تقسيم الصلاح بعض الناس يقولون تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام تقسيم الصلاح بمعنى أن العلماء الصالحوا والتقسيم الصلاح قد يتغير من زمان إلى زمان ويتغير من طائفه إلى طائفه يصطلحون في هذا الزمان أن هذا الكلمة له المعنى الفلاني أو هذا التقسيم وهذا الامر الأمر يقسم إلى ثلاثه وفي زمن آخر يتبدل ويتغير وهذه حجة يحتاج بها أهل البدع أهل البدع والباطن يحتجون يقولون تقسيم التوحيد تقسيم الصلاح اصطلح العلماء على ان التوحيد يقسم إلى ثلاثة أقسام فنحن اليوم في هذا الزمن يمكن أن نقسم إلى اربع أقسام إلى خمس فيزيد توحيد الحاكمية يزيد من عنده توحيد الحاكمية أو يزيد توحيد آخر ومنهم من قال؟ قال توحيد الرجاء توحيد الصلاة توحيد الزكاة قال يمكن أن أوصل تقسيم التوحيد إلى عشرة أقسام أه؟ يقول يمكن أن أوصل التوحيد، تقسيم التوحيد إلى عشرة أقسام يدخلون من أين؟ يدخلون من أن تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام تقسيم الطلاح إذا دخلوا عليه من هنا فاعلم أن الشبهه قد دخلت قلبك إذا قبلت هذا الأمر وقبلت هذه الشبهه أن تقسيم التوحيد إلى ثلاث اقسام تقسيم إصطلاحي فأعلم أنك بعد ذلك ستقسم التوحيد إلى عشرة أقسام 11 إلى 100 قسم ويقول لك ما, ما الإشكال في أن أقسم التوحيد إلى ثلاث اقسام نقول له الكلام عند العرب الكلام عند العرب على كم من قسم على ثلاث اقسام اسم وفعل وحرف لمعنى حرف اسم وفعل وحرف الكلام عند أهل العرب العلماء تتبعوا كلام العرب وجدوه ينقسم إلى ثلاثة أقسام هل يمكن لواحد الآن من العلماء يقول هناك قسم رابع لا لماذا لأنهم تتبعوا كلام العرب فوجدوا أنه لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة والذي يقول هناك قسم رابع وقسم خامس ينعتونه بأنه جاهل يقول هذا جاهل وهذا يتعالى هذا جاهد ويتعالم أما لو قيل لك والله تقسيم الكلام إلى ثلاثة أقسام تقسيم إصطلاحي صلح العلماء بالزمان الفلاني على أن التوحيد ينقسم كذا على أن الكلام يقسم كذا وكذا واليوم وجدنا أنه ينقسم الأربع أقسام يدخل عليكم هذه الشبهة لكن لما تعرف أن الدليل لأن تتبع الاستقراء دليل تتبعت ماذا أنت؟ تتبعت كلام العرب في المرة الأولى في التوحيد تتبعت القرآن والسنة بحث القرآن والسنة فوجدت أن كل مفردات التوحيد تدخل في هذه الثلاثة ماذا نظر بها التوحيد الحاكمية؟ يدخل في توحيد الألوهية ويدخل في توحيد الربوبيه كيف؟ التحاكم أولا علينا أن نفهم ما هو توحيد الربوبيه هو توحيد الله أو إفراد الله بأفعاله إفراد الله بأفعاله أفعال الله لا يشاركها فيه أحد الخلق الملك التدبير الاحياء الامات الحكم من الذي يحكم الله عز وجل إذ الحكم إلا لله لا يجوز لأحد أن يحكم على الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يحكم على الله عز وجل ومن نازع الله في حكمه نزعه في ماذا في ربوبيته نزعه في ربوبيته نحن تصوير بال الله فيك نزعه في ماذا في ربوبيته واضح الآن توحيد الإلهية ما هو؟ هو إفراد الله بأفعال العباد. إفراد الله بأفعال العباد: صلاة، زكاة، صوم. لمن هذه تكون؟ لله. فعل من الصلاة والزكاة والصوم؟ فعل العباد. التحاكم فعل من؟ فعل العباد. التحاكم فعل العباد. الحكم فعل الله. التحاكم فعل العباد. التحاكم لمن يكون؟ لله عز وجل. ومن تحاكم لغير الله معتقدا ان هذا يجوز التحاكم اليه قد نازع الله بماذا في الهييتي وشارك واشرك بالله تبارك وتعالى واشرك بالله تبارك وتعالى كان يتحاكم لشخص في كل شيء في كل شيء يتحاكم اليه لا يهمه من اين اتى بهذا الامر يقول ما قاله ذلك الرجل من حكم فانا تحاكم اليه لا يهمه فهذا قد أشرك بالله تبارك وتعالى في ماذا؟ في ألوهيته. لا نكت ونقول توحيد الحاكمية ونصرف على جانب هنا ويدخلون من هذا الأمر عليكم أن تفهموا أن من هذا الباب يدخل كثير من أهل البدع والضلال يدخلوا من هذا الباب لماذا؟ حتى يصل إلى أمر آخر يصل إلى أمر آخر عقيدة عقيدة هذه على الإنسان أن يكون على دليل فلا يجوز تقسيم التوحيد الى اكثر من ثلاثه اقسام اللهم ان كان التقسيم او الاختلاف في التقسيم اختلاف لفظي فقط كان اقول التوحيد على قسمين توحيد خبري علمي وتوحيد قصدي طلبي في الاصل نقول التوحيد على قسمين توحيد خبري علمي وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات لا يمكن إدراك أفعال الله عز وجل ولا يمكن إدراك صفات الله تبارك وتعالى أو صفات الله تبارك وتعالى وأسماءه إلا بماذا؟ إلا بخبر من السماء فيسمى توحيد خاباني علمي الآن توحيد قصد طلبي وهو قصد العبد وطلبه واضح قسمين التوحيد الأول فيه توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبية لماذا بعد ذلك هذا العلم؟ قال التوحيد ينقسم إلى ثلاث أقسام لماذا؟ من عدل أهل السنة لما رأوا أن الأشاعرة أو بعض أهل البدع ومنهم الأشاعرة ظلوا في باب الأسماء والصفات في ماذا ظلوا؟ ظلوا في التوحيد العلمي الخبري أليس جمالك؟ فلا يقال عنهم قال أهل السنة إن قلنا عنهم أنهم ظلوا في التوحيد العلمي الخبري قال كأننا قلنا عنهم أنهم ظلوا في الروبوبية والأسماء والصفات، في حين أنهم لم يظلوا في الروبوبية، ظلوا في الأسماء والصفات فقط، واضح ظلوا في الأسماء والصفات فقط، فقال للعلم التوحيد قاسم إلى ثلاثة أقسام، ربوبية، قلوا وهي أسماء وصفات، وهؤلاء ظلوا في ماذا؟ في الأسماء والصفات. قال أعظمه بالتوحيد، فائدة. نعم إفراد الله سبحانه بأفعال العباد التي يفعلوها تقربا نعم تقربا لله تبارك وتعالى يعني توحيد الأولوية وإفراد الله بأفعال العباد التي يفعلونها تقربا لأن أفعال العباد مثلا الأكل والشرب هذه تدخل في هذا الباب ولكن دائما لانهم يطلقون يطلقون على أفعال العباد وهي العبادة فإياكم احذروا بعض من, من يخرجون على الشاشات يقسمون التوحيد إلى أكثر من قسم ويراه بعض الناس يرون أنهم من طلبة العالم الفلاني وأنهم درسوا على الشيخ الألباني رحمه الله وغيره وأنهم عندهم باع في الحديث وهؤلاء من أهل البذع والظلاء حقيقة لماذا؟ لأنهم خالفوا للسنة في أصول وهذه من الأصول التي خالفون فيها نكمن إن شاء الله الدرس المره القادمه وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين